وإن الله بكم لرؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في مطلع هذه السورة الكريمة سورة الحديد أخبر الله جل وعلا عن نفسه عدة إخبارات تدل على عظمته ووجوب الإيمان به ثم قال بعدها امنوا بالله ورسوله لما ذكر هذه الاخبارات العظيمة عنه سبحانه وتعالى أمر بالإيمان به لأن هذه تقتضي وجوب الإيمان به سبحانه وتعالى فهي براهين على وجوب الإيمان بالله سبحانه وتعالى والكفر بما سواه قوله سبحانه سبح لله عدة سور مفتتحة بالتسبيح وهو التنزيه. التسبيح هو التنزيح لله سبحانه وتعالى عما يليق به وكذلك آيات في أثناء السور فيها التسبيح لله سبحانه وتعالى فتارة سبح نفسه فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وتاره يخبر ان كل من في الكون في السماوات والارض يسبحه سبحانه وتعالى بلفظ الماضي سبح لله وبلفظ المضارع يسبح لله وبلفظ الامر سبح اسم ربك الاعلى والتنزيه والتسبيح هو تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيوب فهو الكامل سبحانه وتعالى في أسماء في في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه له الكمال سبحانه الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص فقال هنا سبح لله أي نزه الله سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض من المخلوقات كلها تسبح الله وتنزهه عما لا يليق به من الشرك والتشبيه والتمثيل والتعطيل كل المخلوقات السماوات والأرض من الملائكة والآدميين والجن والإنس والحجر والشجر والبر والبحر والجبال والوهاد كل شيء كما قال جل وعلا وان من شيء الا يسبح بحمده ما هناك شيء في السماوات والارض الا وهو يسبح الله سبحانه وينزهه ولكن هناك أشياء لا نفهم تسبيحها وهناك أشياء نفهم الذي ينطق ويتكلم فإننا نسمعه يسبح الله عز وجل والجمادات والأشياء التي لا تنطق هي أيضا تسبح الله جل وعلا تسبيحا يليق بها ونحن لا نفهم هذا ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني لا تفهمونه وكوننا لا نفهم تسبيحها ولا نسمعه لا يدل على عدم وجوده بل هو موجود يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء يعني ما من شيء إن هذه نافية ما من شيء إلا سبح بحمده سبحانه تسبيحا حقيقيا سواء فهمناه أو لم نفهمه لكن الله جل وعلا يعلمه كما قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير سبح الله سبحانه وتعالى أما من يقول إن تسبيح الجمادات مجاز لأنها لا تنطق وإنما تسبحه بلسان الحال لا بلسان المقال فهذا قول بلا علم هذا قول بلا علم بل هو تسبيح حقيقي تسبيح حقيقي بحسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من التعبير اللايق بها سبح لله ما في السماوات من جميع الكائنات والأرض أي وما في الأرض كما في الآيات الأخرى ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صفتان اسمان من أسمائه سبحانه تضمنان صفتين من صفاته العزيز أي عن القوي القوي المنيع الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ولا يرومه أحد لا يرومه أحد أو يتسلط عليه أحد فهو الغالب سبحانه وتعالى الذي لا يغلب هذا معنى العزة الحكيم الذي أحكم الأشياء وأتقنها ونظمها وكذلك الحكيم الحكيم في صنعته وكذلك الحكيم في علمه سبحانه وأفعاله وهو الذي يضع الأمور في مواضعها يضع كل شيء في موضعه اللائق به ولا يضع الأشياء في غير مواضعها هذا هو الحكيم أي المحكم للأشياء الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق به الذي أحسن كل شيء خلقه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ أو, أو حسير ما تدرك أي شيء أو أي خلل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى بل إن الله أعطاها كل ما تحتاجه وأمدها بكل ما يصلحها وهو العزيز الحكيم العزيز يتضمن العزة وهي القوة حكيم يتضمن الحكمة وهما صفتان من صفات الله وهكذا كل أسمائه كل أسمائه تتضمن صفات وكل اسم من أسمائه اشتق من منه صفة من صفاته سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض هذا خبر آخر له ملك السماوات والأرض هو الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن لا يشاركه أحد في ملكه كما قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال حبه في السماوات ولا في الارض لا يملكون مثقال ذره لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض فالملك كله له سبحانه وتعالى ملك السماوات السبع وملك الارض وما فيهن كلهم ملكه وعبيده خاضعون لأوامره الكونية تدبيراته لا أحد يستعصي على أوامر الله سبحانه وتدبيراته كل له طانتون طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها اسلم قائعا وهو المؤمن واسلم كارها وهو الكافر وكل المخلوقات كلها منقاده تطيع تطيع امر الله الكون وتدبيره سبحانه وتعالى أتستعصي عليه له ما في السماوات له ملك السماوات والارض ملك ملك السماوات والارض يحيي ويميت يحيي الأموات ويميت الأحياء سبحانه وتعالى بيده الموت والحياة لا أحد يحيي ويميت إلا الله سبحانه وتعالى أبدا يحيي ويميت وهذا من أعظم آياته سبحانه وتعالى يحيي الآدميين ويميتهم يحييهم وهم نقف في أرحام أمهاتهم ويحييهم بعد موتهم عند البعث ويميت الاحياء سبحانه وتعالى كل نفس ذائقه الموت كل من عليها فان فهو يحيي ويميت ولا أحد يملك هاتين الصفتين الحياة والموت إلا الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لا يعجزه شيء إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وهو على كل شيء كل شيء قدير ولا يقال وهو على ما يشاء قدير كما يقوله بعض الجهال أو المعتزلة بل هو على كل شيء قدير على كل شيء قدير كما قال الله جل وعلا لماذا نقيد نقول وهو على ما يشاء وأما الآية التي في سورة الشوره وهو على جمعهم إذا يشاء قدير هذا خاص بالجمع خاص بالجمع وأما القدرة فهي شامله لكل شيء أراده الله لا يستعصي عليه شيء سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير الخبر الثالث هو الأول له ملك السماوات والأرض ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول الخبر الثالث الذي قبل ليس قبله شيء هو الأول الذي ليس له بداية ليس قبله شيء سبحانه وتعالى والآخر الذي ليس بعده شيء ليس له نهاية والظاهر العالي فوق خلقه بذاته سبحانه وبقدره وقهره الظاهر والباطل الذي يعلم بواطن الأشياء فهو مع علوه لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض لا يخفى عليه شيء والأول هو الآخر والظاهر هو الباطن فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقولها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لا يحجب علمه وبصره سبحانه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأسماء الأربعة متقابلة متقابلة فالأول يقابله الآخر والظاهر يقابله الباطن اسمان لعلوه ودنوه فهو عال وهو قريب سبحانه وتعالى لعلوه ودنوه وإسمان لأوليته وآخريته سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن ثم قال وهو بكل شيء عليم شمول العلم شمول القدرة على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم فعلمه شامل لكل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ولا يغيب عنه شيء وكل ما في الكون كله يراه ويسمعه ويبصره سبحانه لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض وهو بكل شيء كل شيء عليم ما مضى والحاضر والمستقبل كله يعلمه سبحانه وتعالى يعلم الماضي والحاضر والمستقبل يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض ويعلم ما في البر والبحر وما في ظلمات الأرض لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين فليس هناك شيء يخفى على الله جل وعلا وليس هناك شيء يعجز الله سبحانه وتعالى وليس هناك شيء يغلب الله تغلب عليه سبحانه وتعالى ويمتنع عليه هذا هو الرب سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يعلم ما في السماوات يعلم نعم هو الذي خلق السماوات نعم هو الذي خلق السماوات. والذي خلق السماوات والارض نعم هذا خبر رابع هو الذي خلق السماوات والارض السماوات والارض مخلوقه ولها بدايه كانت معدومه ثم اوجدها سبحانه وتعالى بعد ان لم تكن شيئا والذي خلق السماوات والارض على سعتهما وامتدادهما هو الذي خلقهما سبحانه وتعالى لا أحد شاركه في الخلق هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام هو قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة ولكنه رتبها في ستة أيام حسب إرادته وعلمه سبحانه وتعالى في ستة أيام بحكمة حكمة منه سبحانه وتعالى وإلا فهو قادر على ان يخلقها في لحظة لكنه قدر الأشياء وهو أعلم بشؤون خلقه وتدبيره خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الأسبوع أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة سمي يوم الجمعة لأنه اجتمع فيه الخلق خلق السماوات والأرض أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأما يوم السبت فإن الله لم يخلق فيه شيئا لم يخلق فيه شيئا كيف تجيء كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم قل ان قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين تجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام اربعه ايام ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها قالت قالتا اتينا طاعين فقضاهن سبع سماوات في يومين فالارض وما فيها خلقت في اربعه ايام والسماوات في يومين المجموع كم سته ايام هكذا فصلها سبحانه في سوره فصلت خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش أي على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش والعرش فوق السماوات العرش فوق السماوات وهو أعلى المخلوقات سقف المخلوقات سقف الجنة وأعلى الجنة العرش هو أعظم المخلوقات وبعد العرش الكرسي ثم البحر ثم السماوات والله جل وعلا فوق ذلك كله استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوق على المخلوق وليس هو بحاجة إلى العرش بل العرش هو المحتاج له بإمساكه و. وخلقه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولإن زالت ان امسكهما من أحد من بعد أي لا يمسكهما أحد غير الله سبحانه وتعالى فالعرش وغيره محتاج إلى الله فليس معنى كونه استوى على العرش أنه محتاج اليه كاحتياج المخلوق إلى المخلوق فالذي يستوي على الدابه او على الباخره او على المركوبات يحتاج اليها واما الله جل وعلا فانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ليس بحاجه الى مخلوقاته ثم استوى على العرش ثم ثم للترتيب والاستواء من صفات الافعال الاستواء على العرش من صفات الأفعال التي يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى أما العلو فهو صفة ذاتية ملازم لله سبحانه وتعالى فالفرق بين الاستواء والعلو أن الاستواء صفة فعلية يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى وأما العلو فهو صفة ذاتية ولذلك رتبه ثم فجاء الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض أما العلو فهو قبل خلق السماوات قبل كل شيء ملازم له سبحانه وتعالى لا ينفك عنه وليس المراد بالاستواء ما يقوله الشاعر وغيره منه الاستيلاء استيلاء على العرش هذا باطل هذا باطل لان الاستيلاء إنما يكون لمن كان عاجزا في الأول ثم تغلب واستولى على الشيء استولى على الشيء والله جل وعلا لا يغالبه أحد وكذلك الآية استوى ولم يقل استولى فهم زادوا اللام على كلام الله سبحانه وتعالى كزيادة اليهود لما قيل لهم قولوا حطة أي حطة عنا ذنوبنا قالوا حنطة حنطة زاد النون من باب تحريف الكلم عن مواضعه زاد النون من عندهم حنطة أي حبة حنطة استهزى بكلام الله سبحانه وتعالى فاليهود زاد النون والعباد الأشاعر زادوا اللام في كلام الله سبحانه وتعالى فهذه اللام باطلة زائدة ويقال كما قال الله استوى على العرش ولا يقال استولى على العرش وقد رد شيخ الإسلام بن تيميه على هذا القول من تسعين وجه في رسالة اسمها التسعينية رد على الأشاعر في هذا القول الباطل ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنت مع كونه مستويا على العرش عاليا على مخلوقاته فانه يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنت فليس معنى انه فوق مخلوقاته وانه على العرش انه يخفى عليه ما في الكون وانه بعيد عن مخلوقاته بل هو قريب منها سبحانه وتعالى بعلمه فهو فوق السماوات على العرش وعلمه في كل مكان علمه سبحانه في كل مكان يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل في الأرض من البذور التي تدفن في الأرض وما يلج فيها من الأموات ويدفن فيها من الأموات وما يلج فيها من الدواب وكل ما يدخل في الأرض إن الله يعلمه سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه يعلم ما ينج في الأرض يعني ما يدخل فيها وما يخرج منها من نبات ومعاد وغير ذلك وما يخرج منها وما ينزل من السماء من الملائكة ومن الوحي ومن المطر كله يعلمه سبحانه وتعالى وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعني ما يصعد الى السماء من الملائكه واعمال بني آدم تعرج الملائكه والروح اليه هو يعلم ما يصعد الى السماء كما انه يعلم ما ينزل منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ثم قال وهو معكم وهو معكم بعلمه واحاطته لا بذاكر ليس هو معنا بذاته فيكون مختلطا بالخلق وإنما هو معنا بعلمه سبحانه وتعالى وهو قريب منا قريب منا يرانا ويسمعنا و ويعلم ما نسر وما نعلن وبإحاطته وهذه المعيه العامه لكل المخلوقات فهو إن كان فوق السماوات وعلى عرشه فهو معنا بعلمه واحاطته لا نخفى عليه ولا يخفى عليه شيء من تصرفاتنا واعمالنا هذه معيه عامه ليس معناها المقارنه ليس معناها الاختلاط والمحاذات وهذا حتى في المخلوقات تقول القمر معنا ما زلنا نسير والقمر معنا وهذا كلام عربي فصيح القمر معنا وهو في السماء القمر معنا وهو في السماء كلما ذهبت الى القمر معك كأن كأنك تحته في كل مكان فإذا كان هذا في المخلوق فكيف في الخالق سبحانه وتعالى عزلنا نسير والقمر معنا هذه الاحاطه هذه المعية العامة وهي معية الإحاطة وتكون للمسلم والكافر والمطيع والعاصي كلهم الله محيط بهم سبحانه لا يخفون عليه ولا تخفى عليه أعمالهم وهناك معية خاصة بالمؤمنين إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وإن الله لمع المحسنين هذه معية خاصة معناها النصر والتأييد والإعانة فهي معيه خاصة بالمؤمنين وعلى كل حال المعيّة العامة والخاصة ليس معناها الاختلاط والمماسة وإنما معناها أن الله جل وعلا مع علوه فهو قريب من خلقه كما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن شوف والظاهر والباطن فهو مع كونه هو الظاهر فوق مخلوقاته فهو باطن أيضا معهم بعلمه وإحاطته لا يخفون عليه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا داه وهو معكم أينما كنتم في بر أو في بحر أو في جو أو, في أو مع الناس أو خالين عن الناس أو في ضياء أو في ظلمة لا تخفون على الله سبحانه وتعالى أينما كنت ما تروح تدخل في غرفة مظلمة وتقول أنا ما يران أحد واعمل ما أريد ولا أحد داري عنه نعم الخالق لا يدرون عنه لكن الخالق لا تخفى عليه يراك في أي مكان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت لأن الله معك فقل الله حيثما كنت لأن الله معك في أي مكان بعلمه واحاطته لا تخفى عليه ولا تخفيك عنه الحيطان والأبواب والسطور لا تخفى على الله سبحانه وتعالى الشاعر يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولا تنقل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب فكن دائما تراقب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك، فإنه يراك، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون بصير نعم يبصر سبحانه ويرى يبصركم ويراكم ويرى اعمالكم ويعلم ما في قلوبكم محيط بكم من كل من كل جهه والله بما تعملون بصير فيه اثبات البصر لله سبحانه وتعالى وأنه يرى عباده ويرى أعمالهم لا تخفى عليه وإن حاولوا إخفاءها وتستر بها فإنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض اعاده له ملك السماء هذا خبر أيضا اخبار عنه سبحانه لانه يملك السماء أنه خلق السماوات والأرض وأنه هو المالك لها سبحانه هو الخالق وهو المالك له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الامور تنتهي الأمور إلى الله كلها أعمال العباد ترجع إلى الله ويرجعون إلى ربهم فيحاسبهم ويجازيهم وكل أمورهم ترجع إليه لا ترجع إلى غيره سبحانه وتعالى فمهما حملت ومهما فعلت ومهما نويت فإن هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويحصيه ويحاسبك عليه يوم القيامه والى الله ترجع الامور كل امور العباد ارزاقهم اعمالهم جميع مشاكلهم اختلافاتهم كلها ترجع الى الله سبحانه وتعالى ويقضي فيها يقضي فيها سبحانه وتعالى بحكمه العادل الى الله ترجع الامور فلا تظن ان اعمالك سيئه او حسنه انها نسيت انها ضاعت لا هي مرصده ومعده عند الله سبحانه وتعالى وترجع اليها يوم القيامه وإلى الله ترجع الامور يولد الليل في النار هذا خبر اخر من اياته الظاهره يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل يدخل هذا في هذا فيزيد يدخل يدخل الليل في النهار فيزيد النهار وينقص الليل ويولد النهار في الليل فيزيد الليل في الشتاء وينقص النهار في الصيف بالعكس ينقص الليل ويزيد النهار يدخل هذا في هذا ويداول هذا في هذا لمصالح العباد لاجل مصالح العباد في ليلهم ونهارهم وتارة يعتدلان الليل والنهار يعتدلان تارة يعتدلان وتارة يزيد الليل وينقص النهار وتارة بالعكس ينقص الليل ويزيد النهار كل هذا تدبيره سبحانه ولمصالح عباده يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور عليم بما تكنه صدور العباد من النيات والأسرار والمقاصد وإن أخفوا ذلك فإن الله عليم به لا يخفى عليه شيء فيجب على العبد أن يراقب الله سبحانه في مقاصده ونياته وفي أعماله وفي أقواله وفي جميع تصرفاته أن يراقب الله وأن يخاف الله ويخشى الله ويعظم ربه سبحانه وتعالى لأنه محاط به من كل جانب ولله المثل الأعلى لو أن المخابرات تتابعك وتترصد لك ماذا يكون همك واهتمامك وخوفك منها مع أنها مخلوقة يمكن تغفل يمكن يخفى عليها شيء من أمورك لكن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا يمكن أن تخفي عن شيء فلماذا لا تراقب الله سبحانه وتعالى يستقون من الناس ولا يستقون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فعليك أن تتدبر هذه الآيات ولهذا صدرها بقوله سبح لله أي نزه الله سبحانه وتعالى كل المخلوقات لأنه هو المتصف بهذه الصفات العظيمة التي ذكرها في مطلع هذه السورة فلماذا لا نتدبرها ثم لما ساق هذه البراهين وهذه الأخبار العظيمة عنه سبحانه قال آمنوا بالله آمنوا بالله آمنوا بربوبيته آمنوا ببلوهيته آمنوا بأسمائه وصفاته الذي هذه أخباره سبحانه وتعالى وتصرفاته ألا, ألا يؤمن به سبحانه آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال رسوله أضافه إليه فهو مخبر عن الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إنه الا وحي يوحى فآمنوا بالله ورسوله فالإيمان بالله يقتضي توحيده وطاعته وترك معصيته والإيمان بالرسول يقتضي اتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به وتقديم قوله على قول كل أحد آمنوا بالله ورسوله ثم قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنفقوا تصدقوا الصدقات الواجبة في الزكاة والصدقات المستحبة والتبرعات الخيرية مما أعطاكم الله وأنفقوا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا والإنفاق هو الإخراج الإنفاق هو الإخراج سمي المنافقون منافقين لأنهم خرجوا من الإيمان خرجوا من الإيمان ويقال نفقت الدابة يعني خرجت روحها وماتت هذا في الأصل والمراء وسميت الصدقات انفاقا لانها اخراج للمال لانها اخراج للمال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين به فانت مستخلف في هذا المال انت مستخلف سبقت سبقت من تملك هذا المال ثم جاء دورك انت واستخلفت فيه فأحسن فيه واعلم أنك, أنك تاركه لغيرك كما تركه غيرك لك أن تاركه لغيرك فبادر لنفسك تصدق من هذا المال لأنه ليس لك من هذا المال إلا ما تصدقت ليس لك في الآخرة إلا ما تصدقت أو ما أكلت وافنيت في الدنيا أو لبست ما لك من مالك إلا ما أكلك فافنيت أو تصدقت فأمضيت أو, أو, أو تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت ما لك من المال إلا هذا أما غير هذه الأمور فإن المال لغيرك ما هو لك أنت مستخلف فقط إما جعلكم مستخلفين فيه فلا تقول مالي هذا مالي وأنا أملكه المال هذا يمشي على الناس منك إلى غيرك إلى غيرك إلى هكذا لكن إذا أعطاك الله اياه ومكنك منه فخذ لنفسك منه خذ لنفسك لا تكون حارسا له فقط تحرسه لا يزيد ولا ينقص لا يسرق لا ولا, ولا لا تكون حارس للمال لكن خذ لنفسك منه خذ لنفسك منه في الدنيا لا تنس نصيبك من الدنيا كل واشرب والبس من غير مخيله، ولا تقتر على نفسك لا تقتر على أولادك وأنفط للآخرة قدم للآخرة من هذا المال تجده عند الله سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا شوف هذه فائدة الإيمان وفائدة الإنفاق فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير أجر كبير لا يعلم كبره إلا الله سبحانه وتعالى الحسن بعشرين امثالها إلى سبع ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله فلماذا تبخل على نفسك تبخل على أولادك تبخل على إخوانك المحتاجين من هذا المال الذي بين يديك هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه اجمعين رسال عليكم الوالد يقول <تصفيق> السائل هل يجوز مس المصحف بدون طهارة من الأطراف من دون مس الآيات وهل الغلاف يعتبر من المصحف نعم كل ما اتصل بالمصحف فإنه لا يجوز مسه إلا بطهارة لأن له حكم المصحف كالجلد جلد المصحف أما ما كان منفصلا عن المصحف كالكيس الذي يجعل فيه أو التابوت والصندوق الذي يوضع فيه المصحف فهذا ليس متصلا بالمصحف يجوز مسه وحمله نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل الآيات التي في سورة فصلت من قوله تعالى قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين الظاهر منها أن خلق الأرض والسماوات في ثمانية أيام لا من قال هذا الله فصلها قال يومين خلق الأرض وتقدير قواتها وجعل الرواسي فيها في يومين يومين ويومين كم أربعة أيام يومين خلق السماوات والأرض فقضاهن سبع سماوات في يومين يومين مع أربعة أيام ستة أيام كما في قوله تعالى في ستة أيام منين جمت السابق؟ نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده يقول كيف نرد على من يقول إن الكفار قد يموتون على الكفر ولم يسبحوا لله تسبيحة واحدة يسبحون له يعترفون بربوبيته الكفار ما أنكروا ربوبية الله فهم يسبحون له في توحيد الربوبية نعم الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل مع أنهم يسبحون الله من قال ان الكفار لا يسبحون الله يسبحون الله ويتصدقون ويحجون ويعتمرون لكن يشركون مع الله في الأعمال يشركون مع الله يسبحون ويشركون فهم يعملون أعمالا صالحة لكنهم يفسدون هذا الشرك نعم أحسن عليكم سماعة الوالد يقول السائل هل صحيح ما ذكره القاسمي رحمه الله في تفسيره من رجوع شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله عن قوله بنفي المجاز حيث إنه اقتبس ذلك من بعض كلامه ونقله في تفسيره لا القاسم مخطئ في هذا الشيخ الإسلام لم يتراجع وله كتاب الإيمان موجود هذا في كتابه كتاب الإيمان هو لم يتراجع عن هذا لكن القاسم يود أن يتراجع لأنه يقول بالمجال يريد إن, ان يأخذ من كلام الشيخ ما يؤيد مذهبه نعم أحسن عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل نحمد الله عز وجل لأنه مستحق للحمد؟ أم أننا نحمده لأجل الثواب كلهم كلهم نحمده لأنه مستحق للحمد ونحمده لأجل أن يثيبنا ويجازينا نعم حسنا الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الأموات من أهل القبور يسبحون الله تعالى الله أعلم لا نقول إلا ما ثبت بالدليل لأن القبور من أمور الغيب من أمور الغيب ولا ندري نعم لكن انقطع فأعماله قال صلى الله عليه وسلم إذا مات, الميت إذا مات ابن آدم أو الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ينقطع التسبيح والتهليل والتكبير و... نعم يقول أحسن الله عليكم وهل يقبل الله تسبيحات أهل البدع والقبوريين إذا لم يكن عندهم شرك الله يقبل منهم الطاعات ويؤاخذهم على المعاصي الله لا يظلم أحدا مدام ما عندهم شرك يبطل أعمالهم فالله يقبل منهم الطاعات ويعذبهم على المعاصي وفي يوم القيامة الميزان فيه الميزان توضع فيه الحسنات والسيئات فأيها رجح يكون من أهل الخسارة أو <تصفيق> نعم عسى الله إليكم الوالد يقول السائل هل جميع صفات الله عز وجل يشتق منها أسماء له سبحانه؟ يقول أحصل إليكم هل جميع صفات لا يا أخي الاشتفاق من الأسماء ما هم من الصفات كل اسم لله يشتق منه صفة وأما الصفات فلا يشتق منها أسماء نعم يقول أحصل ليكم وما هو الضابط في الاسم الذي يشتق منه الصفة؟ ويقال على سبيل الإخبار قال على سبيل الاخبار كل اسم يستق منه العزيز يستق منه العزه والحكيمه والغفور المغفره وهكذا نعم ولذلك سميت حسنى لانها ليست اسمى مجردة واعلام مجرده وانما هي اسمى لها معاني لها معاني عظيمه لذلك صارت حسنى نعم عشان الله إليكم الوالد يقول السائل سقف الجنة هل هو العرش أم هو الكرسي العرش سقفها في الحديث الصحيح وسقفها عرش الرحمن نعم عشان الله إليكم الوالد يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم وأنت الباطن فليس دونك شيء ما المراد بكلمة دونك يعني لا يحجبك شيء لا يحجبك شيء يحول بينك وبين علم البواطن والخفيات الله لا يستر بصره شيء ولا يحكبه شيء سبحانه وتعالى نعم عشان الله عليكم الوالد يقول السائل في كثير من الآيات يبدأ الله جل وعلا بذكر السماوات ثم الأرض وفي سورة فصلت ذكر الله خلق الأرض ثم خلق السماوات فأيهما خلق أولا السماوات أم الأرض تقرأ سورة فصلت وفيها التفصيل أنه خلق الأرض في يومين وقدر اقواتها في يومين ثم استوى إلى السماء فخلق الأرض سابق لخلق السماوات نعم وأما قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها المراد الدحو ما هو بالخلق في فرق بين الدحو وبين الخلق دحو أخرج منها ماءها ومرعاها هذا الدعوه نعم سماحه الوالد يقول السائل الذين يقولون ان الله على ما يشاء قدير ما هو مقصودهم في ذلك وهل يريدون التوصل الى شيء يريدون نفي عموم قدره الله لانهم لا يثبتون الصفات لله ومن ذلك القدره فلا يثبتون شمولها وعمومها لكل شيء وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى نعم السلام عليكم إليكم الوالد يقول السائل هناك من يقول إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليبين حكمة الصبر قد يكون هذا نعم قد يكون هذا لتعليمنا أننا ما نسرع في الأمور في قد يكون هذا لحكمة تعليمنا في الأمور والتأني فيها نعم عليهكم سمعه الوالد يقول السائل ذكرتم احسن الله اليكم ان الله عز وجل فوق العرش والعرش اعلى المخلوقات انا اللي اقوله وانا اللي ذكرته ذكر نعم يقول صلى الله عليه والعرش على المخلوقات ثم الكرسي ثم البحر ثم السماء فهل البحر المذكور المقصود به بحر الدنيا ام انه بحر اخر بحر فوق السماوات وتحت الكرسي بحر آخر نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو الترتيب بالنسبة للعرش؟ قال تعالى وكان عرشه على الماء نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو الترتيب للمخلوقات الآتية العرش والماء والكرسي والسماء السابعة السماوات ثم الكرسي ثم البحر ثم العرش نعم الله هذا في حديث في حديث العباس بن عبد المطلب في آخر كتاب التوحيد راجعوك في آخر كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب حديث الأوعال هو حديث العباس بن عبد المطلب نعم عسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل جاء لفظ التسبيح بصيغة الفعل الماضي والمضارع والأمر فما فائدة هذا الأسلوب العموم، عموم الأحوال، عموم الأحوال، نعم. حسناً، الله يليكم سمعت الوالد يقول السائل هل تنصح بكتاب لبيان صفات الله تعالى الفعلية وصفاته الذاتية؟ كل كتبه للسنة في هذا الأمر. خذ مثلا العقيدة الواسطية، خذ الحموية والتدمورية، كلها فيها، كلها في أسماء الله. وصفاته الذاتية والفعليه نعم أحسس الله إليكم الوالد يقول السائل ما رأيكم بتفسير الشعراوي ها؟ يقول ما رأيكم بتفسير الشعراوي الشعراوي نعم. فيه فيه الشعراوي فيه فيه الشعراوي يقولون متخصص في البلاغة تخصص في البلاغة وهو متخرج من كلية اللغة ولهم متخصص في التفسير إنما هو متخصص في البلاغة ولذلك تجده إذا تكلم تجده يجيد في البلاغة والاستقاقات، لأنه متخصص في هذا نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يجوز أن يكتب على كتاب التفسير بعض الفوائد والشرح عليه لا ما يجوز المصحف جسدها المصحف ولا التفسير قول التفسير تفسير لا بس تفسير كتاب ما هو القرآن ما يجوز إنك تعلق عليه وإنك تكتب على هوامشه أما القرآن والمصحف لا ما يجوز نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله به لغير الله يقول بعض المفسرين المعاصرين يقول بحرمة اللحم المجمد لأنه داخل في هذه الآية ها؟ يقول أحسن الله عليكم بعض المفسرين المعاصرين يقول بحرمة اللحم المجمد المجمد ايه؟ لأنه داخل في هذه الآية أي آية قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إن كان قصده أنه مذبوح على غير الطريقة الشرعية استعقل كهربائي أو بالتدويخ والضرب بالمسدسات حتى يموت فنعم هذا دار حوله شبهه أنهم لا يذبحون لا يذكون الزكاة الشرعية إنما يذبحون بالصعق الكهربائي والضرب بالمسدسات وبالتدويخ الكهربائي ثم يقطعونها ويعلبونها نعم حسناً انه يقصد هذا نعم حسناً الله عليكم الوالد يقول السائل هل هناك تفسير لمجيء السماوات على صيغة الجمع والأرض على صيغة المفرد؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. فالله الأرض سبع سبع ارض نعم. لكنها تجمل أحياناً قال الأرض تجمل وهي تشتمل على سبع الطبق. نعم. وكذلك من اقتصر شبرا من الأرض طوّق إياه يوم القيامة من سبع أراضي نعم فالأراضي من سبع مثل السماوات نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الحكمة من إرسال الرسل الجهاد وإقامة الدولة الإسلامية حكمة من إرسال الرسل دعوة إلى التوحيد أول شيء والنهي عن الشرك ثم أمر الناس بعبادة الله وابلاغهم رسالة الله وأحكام الله جل وعلا الشرائع هذه مهمة الرسل ما هو للحكم فقط الحكم داخل فيه داخل في مهمات الرسل لكن ليس هو المقصود هم ما جاءوا ينزعون الحكم ويتسلطون على الناس جاءوا معلمين للناس موجهين للناس نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما هي الفرقة التي تقول بهذا القول أن نتارك العمل الظاهر بلا جفود ولا إباء لا يكفر وهل قولهم صحيح؟ هذا قول المرجعة الذين يقولون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان هل قول المرجعة وقولهم باطل نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل ما رأيكم بمن تسمى باسم عبد المتجلي؟ واذا كان لا يجوز فهل يغير اسمه لا ما ادري ما ليس من اسماء الله فيما اعلم المتجلي فلو غير اسمه يكون نعم احسن نعم سماحه الوالد يقول السائل رجل فعل معصيه ثم تاب وعاهد الله الا يغير قوله فلما تجلى ربه للجبل هذا فعل تجلى فعل ولا يؤخذ من الفعل اسم أيوخذ من الأفعال عجب ربك تأخذ من عجب إنه المتعجب أو العاجب لا غضب الله عليهم تأخذ أن من اسماء الله الغاضب لا ما, ما يأخذ من الأفعال أسماء إنما العكس يأخذ من الأسماء صفات أفعال وصفات ذات نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في قوله تعالى ولي نعجة واحدة هل النعجة هي المعروفة الآن أم هي المذبوحة؟ قالوا النعجة المرأة النعجة هي المرأة هو في اللغة أن المرأة تسمى نعجة نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول أنت أن المرأة ما ترضى بهذا نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل رجل فعل معصية نعم رجل فعل معصية نعم. ثم تاب وعاهد الله أن لا يعود إليها ولكنه بعد فترة رجع إلى هذه المعصية ثم عاهد الله مرة أخرى أن يرجع إليها ورجع فهل يلزمه شيء وماذا عليه يلزمه التوبة كل ما عاد يتوب ويلزمه مع ذلك كفاره لأن العهد يمين فهو حلف أنه ما يعود ونقض يمينه فيلزمه التوبة والكفارة نعم صلى الله عليهم الوالد يقول السائل ما حكم فتح المصحف ووضع شيء عليه كالجوال أو دفتر لالا ينطبق وهل ننكر على من فعل ذلك لا لا سيدنا إذا كان الشيء طاهرا ولا يخل ما يخل بالمصحف أو لوث المصحف ووضعه لأجل إنه يحفظه الموقف ما في بأس نعم صلّى الله عليهم الوالد يقول السائل ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الغرض والجسم والجوهر هذا ما ورد هذا ما ورد وإنما هذه من تعبيرات المتكلمين علماء الكلام وهذا لم يرد في كتاب ولا في سنة نعم يقول أحسى الله إليكم وكيف نرد على من يقول هل لله جسم نقول ما ورد لا إثبات الجسم ولا نفيه فنحن لا نثبته ولا ننفيه نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقول فضيلتكم إن العلو صفة ذاتية لله صفة ذاتية يعني لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى فهو دائما عال على خلقه ملازمه له سبحانه نعم أما صفة الفعل هي تارة يفعلها وتارة لا يفعلها نعم مثل الخلق والرزق والإحية والإماتة نعم أحسن الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل يوجد عندنا إمام في الصلاة الجهرية يلتزم في الركعة الأولى باطراءة من طوال المصحف كالبقرة وآل عمران وفي الركعة الثانية يقرأ منقصار السور وهو ملتزم بتلك الطريقة في كل صلاة والسؤال هل التزامه ذلك يدخل في دائرة البدعة نعم إذا التزمها لو داوم عليه يدخل في دائرة البدعة لأن من يسمعه يظن أن هذا مشروع لأنه داوم عليه يظن أن هذا مشروع هذا امر لا يجوز المداومة على شيء لم يرد الدليل للمداومة عليه نعم ثم أيضا كونه يقطع القرآن يقرأ من البقرة ثم يقرأ من سورة أخرى الأولى والأليق أن يتابع الآيات فإذا قرأ الآيات الأولى يقرأ بعدها الأيات الموالية لها من السورة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل شاب يريد أن يجمع بين طلب العلم والعمل لطلب الرزق. ولكن الأعمال. شاب. المو... يقول أحسن الله إليكم شاب يريد أن يجمع بين طلب العلم والعمل لطلب الرزق. إيناه. ولكن الأعمال المتوفرة تتعارض مع حضور الدروس العلمية حيث أنه دخله بسيط مع احتياجات الدنيا الكثيرة. فهل يترك الدروس أم يصبر على دخله البسيط هذا هو أدرى بنفسه يدبر أمره ويوزع وقته ولكن إذا احتاج إلى المال والنفقة وجلوسه لطلب العلم يجعلها بدون نفقة فلا يجوز لهما يطلب الرزق اولا يطلب الرزق فإذا بقي عنده فرصة لطلب العلم يطلب العلم أما أنه يترك طلب الرزق ويتكفف الناس أو, أو ينظر إلى ما بأيدي الناس ويقول أنا بطلب بالعلم لا السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك قصة في أن موسى عليه السلام عندما كان صغيرا خير بين أخذ تمرة وجمرة فالتقط الجمرة ووضعها في فمه قال بعض أهل العلم إنها هي سبب العقدة التي في لسانه وسمعت أحد طلبة العلم ينكر هذه القصة بأنه كيف يلتقط الطفل الجمرة مع شدة حرارتها فضلا عن التقامه لها هذه من الإسرائيليات هذه من الإسرائيليات هو عليه الصلاة والسلام نعم كان في لسانه عقدة وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما سبب هذه العقدة الله اعلم بها نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل من كان عليه حج وعليه كفارة وعليه دين من كان من كان عليه حج وعليه كفارة وعليه دين فماذا يقدم؟ إن كان عنده مال يغطي الديون اللي عليه لله وللخلق ويغطي الحج يحج أما إذا كان ما عنده مال يغطي إلا للديون فإنه يقدم سداد الديون وليس عليه حج نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الستير اسم من أسماء الله؟ نعم ورد ورد ورد الحديث الصحيح الستير نعم صيغة مبالغة من الستر نعم الله اللي يقولون إن فيه نظر الستار واللي ما ما ورد الستار أما الستير هذا وارد نعم وهو صيغة مبالغة من من الستر نعم أصلي لكم سماحت الوارد يقول السائل في مدرستنا يوجد بعض الطلاب الفقراء الذين تحققنا من فقرهم وبعض الأساتذة يريد أن يخرج كفارة اليمين وكفارة الإفطار في رمضان للمريض بوضع سلتين في كل سلة ممتلئة بالمشروبات والسندويتشات فيأكل الطالب حتى يشبع هل تبرع الذمة بذلك؟ كل سلة مملوئة بالمشروبات والسندويتشات وش الثاني؟ السندويتشات السدشات؟ السندويتشة صلى الله عليه لا, لا, لا الفقير يعطى الصدقة يتصرف فيها ما يحط طعامه وقال لا يعطى الصدقة لأنه قد يكون بحاجه إلى النقود يشري لباس الله لثوب فأعطيه النقود ويتصرف فيها نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو الضابط في حديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك هل هذا على إطلاقه في أمور الدين؟ نعم يعني قلب المؤمن قلب المؤمن يفرق له بين الخير والشر ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فاذا اتقى العبد ربه جعل قلبه يميز بين الاشياء فهذا في قلب المؤمن ما هو في كل قلب نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل بعض المحلات التجارية تعطي بطاقات وكل عملية شراء تسجل للمشتري نقاط. بعض المحلات يقول الله بعض المحلات التجارية تعطي بطاقات في كل, في كل عملية شراء تسجل للمشتري نقاط يحصل فيما بعد على هدايا وتخفيضات مقابل هذه النقاط. والسؤال هل يجوز الاشتراك في مثل هذا وإن كنت أشتري من هذا المحل دائما وليس لاجل هذه البطاقة؟ هذا من الميسر هذا من الميسر ومن المسابقات التي يقصدون بها جلب الزبائن والتهالك على الشراء وترك المحلات الأخرى فيه إضرار بالناس وفيه أكل للمال بالباطل وتترك هذه العملية هذه مسابقة نعم صلى الوالد يقول السائل هل هناك جكات على الآلات والمعدات الثقيلة؟ أم أن الزكاة في أرباحها وإذا كان فيها زكاة المعدات وال... والآليات التي تستخدم وتؤجر الزكاة في أجرتها أما الآليات والسيارات والمعدات الثقيلة التي معروضة للبيع الزكاة في قيمتها تقوم عند تمام الحول على رأس المال تقوم وتزكى القيمه نعم سماحة الوالد يقول السائل إذا أتى إلي رجل يسأل وهو يشكو حاله وأعرضت عنه يقول لحسن الله إليكم إذا أتى إلي رجل يسأل وهو يشكو حاله وأعرضت عنه ولم أسمع منه هذا من منهي عنه نعم السائل له حق تعطيه ما تيسر له حق ما لم تعلم ما لم تعلم أنه غير محتاج إذا علمت أنه كذاب وأنه غير محتاج فلا تعب أما ما لم تعلم فالسائل له حق نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل عندنا في مقدر العمل مدير تم ترقيته والعاملون في الإدارة يريدون أن يعملوا له وليمة بمناسبة تلك الترتية فهل يجوز لي أن أشاركهم في تلك الوليمة وهل يجوز للمدير قبول تلك الوليمة؟ أقسام هذه رشوة، يعملون على رشوة، الذي تسامح معهم ويسامحهم في عدم الحضور أو خلال بالعمل فلا ينبغي فعل هذا، هذا فيه شبهة. نعم. صلى الله عليه وسلم حفظ الوالد يقول السائل من صلى وعليه دم وهو عالم بذلك فما حكم صلاته؟ بن من صلى وعليه دم وهو عالم بذلك. دم نعم. صلى الله عليه. الاحوط انه يعيد الصلاه لان الدم اختلفوا فيه هل هو نجس او ليس بنجس والاحتياط انه لا يصلي به وهو يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض لما سالته عن دم الحيض يصيب الثوب قال تقرصه ثم تنضحه تحته, تحته ثم, تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه دل على أن الدم يغسل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة كان يصلي في نعاله وخلعهما في يوم فلما سلم وساله وسأل الصحابة أو أن الصحابة خلعوا نعالهم اكتداء به فقال لماذا خلعتم؟ قالوا لأن رايناك خلعت قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أدى ولا قالوا الأذى انه دم, دم قراد أو حشرة فدل على أن الدم انه نجس وإن كان بعض العلماء يرى أنه غير نجس يقول لأن الصحابة في المعارك كانوا يجرحون وتسيل منهم الدماء ويصلون وعمر لما طعن أكمل الصلاة وعليه الدم فالدم ليس بنجس لكن الأحوط له أن يعيد الصلاة نعم السلام عليكم سمحت الوالد في سؤال المدرس عن الكفارة ذكرتم أنه يعطيه نقودا وهو يسأل عن كفارة يمين كل سواء هي صدقة الكفارة صدقة والمحتاج قد لا يكون بحاجه إلى الطعام بحاجة إلى لباس بحاجة إلى شراء شيء يعطيه النقود هو كفارة يمين كفارة يمين كفارة اليمين لا تصلح نقود تصلح طعام عام عشرة مساكين عام ستين مسكينا فطعام هي طعام يعطي الطعام للفقير ويتصرف فيه يمكن يبيعه يمكن النبي يسدد وديانا عليه يمكن نعم انت الله نعم انت الله, الله تعالى على صلى الله وسلم على نبينا محمد